الوحدة السادسة الصلاة الدرس الحادي والثلاثون الحوار الأول انظر واستمع أين تصلي الصلوات الخمس؟ أصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء في مسجد بلال وأين تصلي الفجر؟ أصلي الفجر في البيت لماذا تسلي الفجر في البيت؟ لا أسمع الأذان هل تستيقظ متأخرا؟ نعم بعد صلاة الفجر استيقظ مبكرا؟ لا أستطيع أعمل في الليل ضع المنبه بجانبك هذه فكرة طيبة جزاك الله خيرا والآن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 أصلي الفجر في البيت لماذا تصلي الفجر في البيت؟ لا أسمع الأذان هل تستيقظ متأثرا؟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 هذه فكرة طيبة جزاك الله خيرا الحوار الثاني انظر واستمع السلام عليكم وعليكم السلام أنا مسافر إلى مكة إلى أين أنت مسافر؟ أنا مسافر إلى المدينة لماذا أنت مسافر إلى مكة؟ للصلاة في المسجد الحرام ولماذا أنت مسافر إلى المدينة للصلاة في المسجد النبوي أين تصلي الجمعة في المسجد الحرام إن شاء الله وأين تصلي الجمعة في المسجد النبوي إن شاء الله والآن جاء دورك انظر واستمع وأعد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 اين تصلي الجمعه في المسجد الحرام ان شاء الله واين تصلي الجمعه في المسجد النبوي ان شاء الله الحوار الثالث انظر واستمع هذا أذان العصر هيا بنا إلى المسجد أنا أصل في البيت صل في المسجد المسجد بعيد المسجد قريب هل أنت مريض لا أنا بخير أنت تسلام هذا صحيح آسف أنا ذاهب إلى المسجد انتظر أنا ذاهب معك والآن جاء دورك انظر واستمع وأعد هذا أذان العصر هيا بنا إلى المسجد أنا أصلي في البيت صلي في المسجد المسجد بعيد المسجد قريب هل أنت مريض؟ لا أنا بخير أنت تسلان هذا صحيح آسف أنا ذاهب إلى المسجد انتظر أنا ذاهب معك